أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات "'Aulahik A'ashabun Nari' "'Hum Fihha Khalidun' "'Alem Tare'il Al-Ladhi' "'Haj' Ibrahim Fih Rabih' "'An Atahu Allah' Al-Mulke' "'Ith Qal Ibrahim Raby' "'El-Ladhi' Yuhyi' "'Yumiet' "'Qual Ana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 ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولا كلي قلبي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 مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا لا يتبعون ما أنفقوا من ولا لهم اجرهم عند ربهم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 قول is a خير من and a good والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن good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 مَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ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 تحتها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يوتي الحكمه من يشاء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 الذين يُنفِقون أموالهم بالليل و النهار سِرَّ و علانية فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 اللهم لك الحمد على كل خير أنعمت علينا به ولك الحمد على كل شر صرفته عنا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 اللهم انا نسالك ان تجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من المحرومين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 كجنات النعيم اللهم اجعله شفيعا لنا يوم تقام الحجج بين يديك اللهم اجعله حجة لنا بين يديك وشفيعا لنا بين يديك واكفنا بالقرآن من كل خزين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن الكريم برحمتك وكرمك يا رب العالمين إلهنا وخالقنا وسيدنا ورازقنا ومولانا يا سميع الدعاء ها نحن عبيدك بين يديك صففنا اقدامنا بين يديك ورفعنا كف الضراعه اليك ووجهنا وجوهنا اليك اتيناك راغبين اتيناك راغبين اتيناك راغبين ومن ذنوبنا ومعاصينا هاربين نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نسالك اللهم في هذه الساعه وانت وعدتنا بالاستجابه فقلت ادعوني استجب لكم ووعدتنا فقلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب Amen. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا يا غفار اللهم إنا على حرها لا نقوى وأنت بنا عليم لطيف خبير اللهم الطف بأحوالنا واجبر كسرنا وخلل أعمالنا وأصلح أحوالنا وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفرة رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لمن فقدناه في شهر رمضان اللهم اغفر لمن فقدناه من ابائنا وامهاتنا ومن اخواننا واخواتنا ومن احبابنا واصحابنا اللهم اغفر لمن فقدناهم ولم يصوموا معنا اللهم اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنان وابعدنا واياهم عن حفر النيران واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لمن حضر في هذا المكان من الرجال والنساء اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وآمن روعاتهم وأصلح أحوالهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا من ينظر الينا في هذه الساعه يا من يسمع كلامنا ويعلم ما في ضمائرنا ويعلم ما في ضمائرنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اللهم نفس عنا همومنا وغمومنا وكربنا وقض عنا ديوننا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تعز الإسلام والمسلمين وان تدل الشرك والمشركين اللهم انا نسالك ان تنصر كل مستضعف يا رب العالمين أنت النصير